ويشرفنا لمن تكرم هنا ان تستقبل في هذا الجو الكريم المبارك واهتزز علينا أحب جلاد الله من الله وفيها أحب جلاد الله إلى رسول الله فيها مكة وفيها المدينة وبين ثراها الضيب نزل الوحي وعلى أرضها نشأ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فأرض كل بلا دين بلا وحد بلا توحيد بلا سنه بلا شريعه بلا خير بلا عطاء فكما بيت لنا شرطا لنصر واهنا فنحن نبادله ونبادل جيراننا ومشايقنا ودعاة البلاد الحرمين حب وشر الفضله ودعاء بدعاء تتقى طاعه المشايخ وتبوؤك من الجنه المنزله واسال الله عز وجل ان يسيدنا وليات توفيقا وقبولا وسدادا وان يستخرج فينا وكل حوالنا جميعا ما يرضيه واخلي بينكم وبين اخي الحاج الدكتور محمد واسال الله ان توفيقه والسداد هيا تفضل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 هو والله انه غايه العز والشرف ان يتكلم احدنا مع اقوام درسنا ايديهم والتمس منهم العلم وحفظ عليهم القران واخذ عليهم الاجازات والاسانيد في حفظ القران الكريم منكم يا اهل مصر تعلمنا القران وعلى ايديكم يا اهل مصر اتقننا التجويد وعلى ايديكم يا اهل مصر حصلنا على الدراسات العليا وانتم يا اهل مصر الذين درستمونا في ابتدائيه ومتوسطه وثانويه بل وفي الجامعه ايضا انا وغيري من طلبه العلم مدينون بكثير من الفضل والاحسان لنا في مصر فما تك ان تجد طالب علم ولا داعيه في كل الدنيا الا وقد مر عليه في حياته مصري درسه او صلى به واما او حفظه القران فاحمد الله تعالى ان اعز هذا البلد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 والله إنه لا يوم من أيام حياتي العظيمة أن أجلس في هذا الموطن وأن يجتمع بين يدي إخوة أفاضل من طلبة العلم الأجلة وأسأل الله جل وعلا كما جمعنا هنا في بيت من بيوت الله في جامع الشيخ الحصري القارئ الإمام المتقن رحمه الله تعالى رحمة واسعة أحمد الله تعالى إذ جمعنا هنا ونسأل الله أن يجمعنا يوم القيادة في جنته مع المتقين الأبرار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 عنده غيره عنده إيمان عنده ججاعة عنده حماه لجناب التوحيد والحذر من الشرك ومناصرة لأهل الخير إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا مثلا بامرأة عجوز من أهل مصر فقال صلى الله عليه وسلم عجزت أن تكون كعجوز بني إسرائيل وإذا الصحابة جميعا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 تريد شيئا عظيما يهلك الرجال فيه انفسهم ويسحقون فيه جماجمهم ويقطعون فيه اوصالهم ويسكبون فيه دماؤهم ينفقون اموالهم ويفارقون اهليهم واوطانهم والمرأه تريد هكذا فقط بمعلومه صغيره تكسبها من ثاني ركب عند العلماء ولا بقراءه بالكتب فقط معلومه هي نسبتها بالتاريخ وتريد المراه في الجنه فكأن موسى عليه السلام تردت وأخذ ينظر إليها فأوحى الله تعالى إليه أن أعطها سؤلها فقال لك ذلك لك ذلك مرافقة الأنبياء في الجنة لك ذلك فدلتهم المرأة على موضع ماء قد اجتمع بعد مطر ونحوه قالت لهم انضحوا هذا الماء فنضحوا الماء من مكانه فلما نضحوا الماء من مكانه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 قال عليه الصلاه والسلام فنقيت في السماء الاولى فلان فلان من الانبياء وفي السماء في السماء الثانيه فلان وفلان من الانبياء وفي الثالثه فلان وفلان وفي الرابعه لقيت هارون وفي الخامسه لقيت عيسى ولقيت طوب <تصفيق> عليه وسلم كلما مر بنبي من هؤلاء الانبياء سار هذا النبي وجبريل فقال له من هذا يا جبريل فيقول له جبل نهاية محمد فيقول هذا النبي أواق أوحي إليه فيقول نعم فيقول هذا النبي مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح ثم يمضي صلى الله عليه وسلم شاقا عباب السماوات مرتفعا حتى وصل صلى الله عليه وسلم إلى السماء السادسة وإذا فيها نبي الله تعالى إبراهيم عليه السلام فقال إبراهيم من هذا؟ قال هذا محمد صلى الله عليه وسلم قال او قد اوحي اليه قالوا نعم فقال ابراهيم مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح ثم مضى صلى الله عليه وسلم ومر بالنبي المصري مر بموسى عليه السلام مر بمن هو ربما جد لبعض الحاضر مر به نور ربه عليه الصلاه والسلام واذا موسى عليه السلام ينظر قال من هذا فقال جبريل هذا محمد قال ا قد اوحي الي قال نعم قال مرحبا بالنبي الصالح والاخ الصالح ثم مضى صلى الله عليه وسلم فبكى موسى اذا العقده في المصريين هي قديمه لم يذكر ان نبي من من كان قبل موسى لما مر بعيسى ومر بغيره من الانبياء لم يزر أن أحدا منهم بكى فلما مر بموسى عليه السلام هذا الرجل رقيق القلب الأسيف المقبع على الله بكى فقيل له ما يبكيك قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمته وبدك ابن حديث لما شرح الحديث معنى قولي نبي الله موسى عليه السلام ان غلاما قال لماذا وصف رسولنا عليه الصلاه والسلام بكلمه غلام فذكر ابن حجر ان العرب يطلقون على الرجل الفتي القوي غلام كما تقول انت مثلا للرجل الشيخ الكبير تقول والله انت شباب اذا رايته نشيطا وأنت لا تعني أنه ربما في عجلة الشباب وعقولهم وإنما هو في حكمة الشيوخ وتجربتهم لكن عنده قوة الشباب وفتوتهم فقال ابن حجر كانت العرب تقول للرجل الفتي قال آخرون إن المعنى أن موسى عليه الآن قار عموة الدعوة فقط إذن كم بغي نوح قبلها وكم بغي بعدها بل إنه ذكر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 هو صغير بالنسبة إلى قياساتهم بالنسبة إليهم لما يكون أبوه قد عاش ثلاثة ألاف سنة ويجده الآن عمره خمسة آلاف وهذا عمره خمسلئة وما تعفرونه صغيرة فقالت عملي صغير عمره خمسلئة عام فقال لها هذا الحكيم اصبري فإنه سيأتي بعدنا أقوام أعمارهم بين الستين والسبعين وقالت المرأة والله لو اعطان الله اعمارهم لجعلنها سجدة واحدة اللهم الله لو اعطان الله اعمارهم لاجعلنها سجدة واحدة. واحدة وما هذه ال70 سنة وال80 سنة بالنسبة لليوم الاخر بل بالنسبة للوقوف يوم القيامة انهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا الا ساعه من نهار ساعه ما قال يوم ساعه بناظ هل هناك الا القوم الظالمون قال كم نبثهم في الارض ده سنين قالوا نبثنا يوما ثم راوا ان اليوم كثير فقالوا او بعض يهم فاسال العادل لم يلبثوا الا ساعه من نهار بلاظ فهل هلكوا الا القوم الفاسقون انظر كيف بيّن الله جل وعلا قسر الدنيا فموسى عليه السلام يبكي يقول هذا الرجل الذي يلبث في قومه ستين سنة أو سبعين سنة يدخل الجنة من أمته أكثر من ما يدخل من أمته ثم رقى النبي صلى الله عليه وسلم وبلغ موطنا لم يبلغه قبله ملغ مغرب ولا نبي مرسل فأوحى الله تعالى إليه في ذلك العلو في السماء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 ارجع الى ربك فاساله التخفيف لامتك ان امتك لا تطاق عليك وما يضر موسى ان تصلي امه محمد صلى الله عليه وسلم او ان تترك الصلاه وما يضره ان تعبها الصلاه او ان ت او ان لا تشق عليها ما يضره وما ينفعه لكنه حب الاحسان الى الناس جماعه المصريون فيهم من طيبه القلب والرافه بالاخرين هذا من قديم موسى عليه السلام ليس بينه بين أمة محمد عليه الصلاة والسلام صحيح كذا هم يدعو إلى التوحيد لكن هو لم يبعث إليهم ولن يسأل عنهم ومع ذلك يهتم بأمة غيره ويقول هذا النبي المصري يقول أرجع إلى ربك فاسأله التخليف لأمتك لقد بلوت الناس قبلك أرجع الرب بني الناس أن عندي خبره مع الناس أن عندي تجربة طويلة مع الناس ارجع إلى ربك ما دنت الآن لا تزال قريبا ارجع إلى ربك فيعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربنا جل وعلا فيضع الله تعالى برحمته وكرمه وإحسانه ونطفه يضع عشرا فتصبح أربعين صلاة ثم يمر بموسى عليه السلام فيقول له النبي المصري ماذا كم فرض عليك ربك فيقول عليه الصلاة والسلام حط عني عشرا فهي أربعون فيقول عليه الصلاة والسلام يقول موسى لا إن أطلتك لا تطلق ذلك أرجع إلى ربك فاسأله التخفيف لقد جربت الناس قبله فيعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربنا فيضع عنه عشرة ثم يمر بموسى وإذا موسى عليه الصلاة والسلام لا يزال مجتهدا للتخفيف عنا نحن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 فقال عليه الصلاة والسلام لقد سألت ربي حتى استحييت خلاص يا كانت خمسين صلاة وأصبحت خمسة لقد سألت ربي حتى استحييت ولكن أرضى وأسلم أنا عبد مملوك لرب العالمين أرضى بما يفرضه علي سيدي بما يأمرون به ربي ولكن أرضى وأسلم فقال الله تعالى قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي وكان هذا التخفيف بفضل الله وكرمه ثم بفضل نبينا عليه الصلاة والسلام محمد وبفضل نبي الله تعالى موسى عليه السلام ولا تزال الأمة كلها من لدى رسول الله عليه الصلاة والسلام إذن أيام الساعة تعرف هذا الفضل لموسى عليه السلام إذن مصر هو بلد مصر غير عادي برض برد فيه انبياء تميزوا ولقد ذكر الله تعالى موسى هذا النبي المصري ذكره الله تعالى في كتابه 183 مره لم يذكر نبيا اخر مثله في العدد واعاد الله تعالى قصته في مواضع مختلفه باساليب متنوعه في 25 موضعا من القران كل ايه تجد فيها من العجب والعبر والعظه ما يقف لها شعر راسك عجبا مما يذكره الله تعالى من قصته وحكاياته بل ان هذا النبي المصري عليه الصلاه والسلام كان من حبه واحسانه الى الاخرين كان حريصا ان يطلب العلم مع رحمته بالخلق وطالب العلم كلما ازداد علما ازداد رحمه بالخلق واحسانا اليه الم ترى لما اخرجه البخاري نبي الله تعالى موسى عليه السلام هذا النبي المصري لما وقف خطيبا في أهل مصر في بني إسرائيل قال له رجل منهم يا نفي الله أو تعلم أحدا أعلم منك قال موسى لا لا يوجد أحد أعلم منك وموسى عليه السلام لا يعرف نبيا آخر غيره في ذلك الموطن أو الزمان قال لا فأوحى الله تعالى إلي أن رجلا في مجمع البحرين هو أعلم مني وذلك أن موسى عليه السلام لم يقل الله أعلم ما أدري وإنما جزم فأوحى الله تعالى إلي كلا بل في واحد أعلم منك في مجمع البحرين فإذا بموسى عليه السلام لا يقول خلاص يا بني اسرائيل يا اهل مصر في واحد أعلم مني ويستمر في مكانه كلا قال يا رب بين لي الطريق إليه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 وكان الطالب المصري معنا في الفصل هو المرجع لنا اذا استصعبت علينا المسائل بل اننا كنا اذا راينا احدا جيدا في دراسته من اهل البلد نقول له يا مصري نناديه يا مصري وهو سعودي لكن دلاله على تفوقه في الدراسه فاهل مصر اهل ذكاء واهل فطنه ولذلك يحرص الواحد على ان نطلب العلم الذي يغيب عنه فهنا موسى عليه السلام من القديم ايها المصريون لما قال الله تعالى له ان رجل الاعلم مني قال يا ربي كيف الطريق اليه ما قال والله عندي من العلم ما يكفيني لن يفيدني ان ازيد شيئا من المعلومات لا قال يا ربي كيف الطريق اليه فروح الله اليه ان خذ حوتا في مقتل ضع معك سمكه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 في شمال فلما بلغ ذلك الموضع قال موسى عليه السلام لغلامه اتي لنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبنا نحن تعبنا وجهدنا وغبنا عن اهلنا ولم نجد ما خرجنا لطلبه لم نجد هذا الرجل لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا اقبل الغلام ليحضر الطعام فلم يجد سمكا قال أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان وأنا أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبك رجع موسى عليه السلام وإذا الخضب سأله موسى قال علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحت به خبرا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 لم ياخذ اصحاب السفينه منه اجرا وذلك انهم علموا وعرفوا خضره وعبادته وصراحه فاركبوهم بالمجان فلما ركبوا بالسفينه اقبل طير يطير ثم وضع منقاره في ماء البحر ورشف رشفه وطاء فالتفت الخضر الى موسى وقال يا موسى ما علمي وعلمك بجانب علم الله إلا كما أنقص هذا الطير من الماء من ماء البحر ثم مضت بهم السفيرة حكم فأقبل طير آخر يطير في البحر ثم أقبل واستقر على جدار السفينة يرتاح والطير ساكت والطير يبيج يمينا ويسارا ويرتاح لاجل ان يكمل طيرانه فلما شعر الطير بالراحه والاطمئنان غرد واخذ يغني فالتب اليه احد البحاره ورماه بسهم وصابه فالتفت الخضر الى موسى وقال يا موسى لو سكت لاسلم لو ظل ساكتا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 وجعل الماء يدخل عليهم بالسفينه قال له موسى اخرجتها لم يقل لتغرقنا كلا نسي نفسه قال اخرجتها لتغرق اهلها تغرق هالمساكين الضعف هؤلاء البحاره الذين لا يكاد احدهم يجد ما يسد به جوعته اخرجتها لتغرق اهلها فلتغذي له فضل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 حوله رعاة غنم ياتون بعدما يرعون غنمهم ليستقوا من الماء فاذا استقوا من الماء واسقوا واطفوا ظمأ الاغنام مضوا باغنامهم الى بيوتهم واذا بامرأتين تذودان غنمهما لالا تختلط بغنم القوم فتضطر المرأة الى الكلام مع الرجل ومفاوضته لتستخرج شاتها من ضمن شياهه وإذا بموسى عليه السلام ينظر إلى المرأتين الضعيفتين المحتاجة فيقوم موسى عليه السلام هو المتعب المجهد من طول الطريق ووعتاء السفر يقبل إلى المرأتين كما بيّن الله جل وعلا ذاك ولما ورد ماء امديا وجد عليه امه من الناس يسقون وجد من دونهم امراتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر اليعاء وابونا شيخ كبير لم تطلب المراتان من امراتين منه مساعده ما واحده قالت منهما ممكن تساعدنا نحن ما عندنا احد يساعدنا ولا نستطيع ان نخالط هؤلاء الرجال الاشداء ممكن تساعدنا من انت ما اسمك لا المرأتان لم تطلبا مساعدة موسى عليه السلام تكلم بكلام مختصر يعلم انه يتكلم مع امرأة اجنبيه عنه اذا اتكلم بقدر الحاجه ما خطكما فقط وانتهى الموضوع ما طول الكلام موسى عليه السلام وحاول ان يجد عبارات فظاظه ليطول الكلام ولتساله المرأتان ما فهمنا وضح اكثر لا ما خطبكما لماذا ما ترعي غنم لماذا ما تسقي غنمك قعدنا لا, لا نسقي حتى يصبر رابعا وابونا شيخ كبير وهسكتت المرأتان موسى عليه السلام النبي المصري جد اهل مصر فيه نقوه وفيه موءه وفيه قرعه لمساعده الاخرين ما جلس موسى وقال والله انا متعب ومجهد ومرأتان لا اعرفهما ولا سبب بيني وبينهما علاقه وهي ايضا كان الاصل انها تستاجر احدا ليخدمها كلا وانما يجري حب الاحسان الى الناس في عروق طلبه مباشره موسى عليه السلام لما راى المرأتين محتاجتين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 قال عليه الصلاة والسلام لا يبلغن هذا الأمر يعني الإسلام ما بلغ الليل والنهار ولا يبقي أن الله بيت مدر ولا وبر لا بيت مدر مبني من حجارة ولا وبر مبني من وبر الجل الجلد الإبل وما شابه ذلك من شعرها يعني أنه سيدخل إلى الخيام في حجارة وإلى المدن في بيوت الحجار قال لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يبقي أن الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذنين عزا يعز الله به الإسلام وأهله وذلا يذل الله به الشركة وأهله ولما كان صلى الله عليه وآله وسلم في حفر الخندق كما في حديث سهل بن سعد في البخاري قال سهل بينما نحن نحفر إذ عرضت لنا كدية شديدة يعني صخرة صماء صلبة قال فأخذ الناس يضربونها بالمعاول فينكسر المعول وهي باقية الحديد ينكسر وهذه الصخرة الصماء باقية قال فجئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرناه يا رسول الله توقف العمل ما نستطيع هذه الصخرة الصماء باقية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 دون غيرك فطر صلى الله عليه وسلم في مروءه مسلم انكم ستفتحون ارضا يقال فيها القيرات يذكر فيها القيرات فاستوصوا باهلها فهو مسلم وقال صلى الله عليه واله وسلم انكم ستفتحون ارضا فاستوصوا بالقبط خيرا فإلا لهم كلمه ورحما جعل صلى الله عليه وسلم يكرر الاحاديث حتى ورد عنه اربعه او خمسه احاديث كلها في الوصيه باهل الشام عجبا الم يكن يعلم بفتح الشام نعم ذكر احاديث بفضل الشام لكن لم يوصي باهلها كما اوصى ب بم... كرز بفتح اليمن بفتح العراق لم يبين لنا ذلك انا مبشرنا به بلى لكنه صلى الله عليه واله وسلم امر بالاحسان العام لكنه لم يوصي اهلها تحديدا خيرا فلماذا اوصل الله تعالى باهل مصر بالذات فلماذا خ... اوصل نبي عليه الصلاه والسلام اهل مصر بالذات خيرا وكانه صلوات ربي والسلام عليه ذكر مصر عند الحوادث فيستشهد باهلها اعجزت ان تكون كعجوز بني اسرائيل يتذكر مصر عند المواقف فياتيه رجل ويقول يا محمد اعدل فانك لم تعدل فيمر صلى الله عليه وسلم على ذهنه كل الانبياء فيقف عند نبي مصري فيقول ليسات السلام يرحم الله اخي موسى لقد اذي بي اكثر من ذلك فصبر عجبا الم يؤذى ابراهيم عليه السلام حتى القيا في النار واذي من اقرب الناس اليه من ابيه الم يؤذى عيسى عليه السلام من بعض الحواريين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 ويتذكر صلى الله عليه وسلم دائما جدته هاجر التي لا يزال دمها المصري يجري فيها ويجري في ذريتها من بعدها حتى وصلت الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يتذكر نبي الله تعالى اسماعيل الذي اخوانه عليه الصلاه والسلام من اهل مصر وكانه صلى الله عليه وسلم يحب ان يعيد الخبر عن هذا البلد الطين فيا اهل مصر قد بوؤكم الله تعالى منزله عظيما ولم يوصي صلى الله عليه وسلم بنصارى قط الا باهل مصر اوصى صايا عامه بالاحسان الى النصارى ليسالى الى الناس جميعا لكنه خص القبط اهل مصر خصهم صلى الله عليه واله وسلم بما لم يخص به غيرهم بل بين بانه وامي عليه الصلاه والسلام ان القبطه سيكونون نصره للحق نصره للاسلام لماذا قال صلى الله عليه وسلم نصر؟ يا اهل مصر قد هيئوك لأمر لو فطيت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل نصف فيها من العدد للبشر فيها من المقدرات الطبيعية فيها من المقدرات من الغاز ومن وجود شيء من النفط فيها من استغنائها عن غيرها في كتب الأوائل كانت ترسم مصر كأنها طبق وكل أيدي العالم تمد يدها إليها تشحد منها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 فقال الله سبحانه وتعالى لما ذكر مكه لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امين ولما ذكر الله تعالى مصر قال جل وعلا ادخلوا مصر ايش ان شاء الله امين بيد ان تذكرت وان تقرا تذكرت البيت الحرام قفز الى ذهنك الايه المتعلقه بمصر فانتم اهل القياده والرياده انتم اهل العز انتم اهل الشرف والله لكانني انظر الى مستقبل هذا البلد طار اهله في قيادته العالم الاسلامي وفي تمسكهم بعقيدتهم الصحيحه وفي حرصهم على التآلف والتآذر والبعد عن الخلاف البعد عن الخلاف وكل عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم الشيطان يفسد بين الناس ويفسد ذات بينهم وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضل الإحسان إلى الناس وفضل جمع قلوبهم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 في جمع كلمتهم على تطوير البلد على اجراء على تكثير الانتاج على الاختراع على الـ على الـ على, الـ على الابداع على رعايه الموهوبين احرصوا على ان تصدر للعالم كل الاجهزه في العالم ويسمى ان هذا مشروع في مصر وان يكون الانسان فعلا يثق ان بلده عنده قدرات يا جماعه مصر ليست اقل من ماليزيا مصر اقل من كوريا كيف استطاعت تلك الدولتان ان تنض ويكون لها وجود في العالم مصر لا يقارن حجم مساحتها وقدراتها وعدد عدد السكان فيها بعد سكان غافا السفاره ربما حجمها كاملا والله لا يتجاوز حجم 6 اكتوبر مدينه 6 اكتوبر هل تصدق حجم الدوله كامله ربما لا يسع ايضا نصف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 هم مصري او اصولهم مصريه اذا انتم بلد غير عادي لكن احرصوا يا اخواني الكرام واخواتي الفاضلات على ان لا ينزغ الشيطان بينكم احرصوا على الاجتماع فيما بينكم احرصوا على ان يتازر بعضكم ببعض ولقد راينا والله منكم من التازر ومن القوه ومن الحرص على جمع كلمه اشياء يعز نظيرها اليوم فاثبتوا على ذلك ثبتكم الله اسال الله جل وعلا ان يحفظ مصر واهلها، سأل الله ان يحفظ مصر واهلها من كل شر، سأل الله ان يحفظ مصر واهلها من كل شر، اللهم صب عليهم الخير صبا صبا ولا تجعل عيشهم كدا كدا، اللهم اني اسالك لي ولهم عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء وأعوذ بك ربنا لي ولهم جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا رب العالمين اذي وراء فتني هنا انا اشكر من قام على هذا المسجد المبارك جامع شيخنا المقرئ القصلي وانا اشكر ايضا شيخي الشيخ محمد حسان سه الله خير وانا كنت اقول له قبل المحاضره لما قال سوف اقدم المحاضره قلت له لا استطيع ان اتكلم وانت موجود فانني كنت استمع الى اشرطته وانا في الثانويه قبل اكثر من 20 سنه ولا أستمع إلى أشريطة الشيخ محمد الحسان وقد كان الشيخ وفقه الله تعالى طيبا مفوها منذ أن كان المملكة القصيم وكانت أشريطته تسجل وتباع عندنا منذ أكثر من عشرين سنة ربما تصل إلى خمسة وعشرين سنة تقريبا وكنت أستفي منه من ذلك الحين فأسأل الله أن يحفظه وأن ينفع به كما أسأل الله تعالى أن ينصر إخوانا المصرع فينا في كل مكان في سوء قبيله شك يؤلمنا والله ما يقاعونهم اليوم ومن اوجب الواجبات على الامه الوقوف معهم ونصرتهم وتأييدهم بكل ما يستطيع الانسان ان يؤيدهم به ويخراه اشواننا ايضا في العراق الذين يجاهدون الان ويجتمعون لاجل رفع الحكم الصفوي عنهم باسال الله تعالى ان يحفظهم جميعا واسال الله ان يؤيدهم بتايده واسال الله ان يرفع عنهم ما عليهم من غمه يا رب العالمين واسال الله ان يجمع كلمتنا في كل مكان على الحق يا رب العالمين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ماك الخير في <تصفيق> ظروفك